الحمد لله ولا سائنون بالله من شر و كل من يهدي الله وهو المرشد ومن يغضن تجلو يوم مش لاش الله لا اله الا الله ولا شريك له محمد الرسول الله من تركوا ومن حاجه عن يسار رضي في جهنم اللهم على محمد وعلى محمد كما على على محمد وعلى محمد على حين أنظر على حديث كتاب الله وخيره جاء جي محمد صلى الله عليه وسلم وصبر الأمور محدثات له وكل محدثات من بدعة وكل بدعة من وكل غرائز الناس أما بعده وعن حمرانه يعني وعن حمرانه بقولي وعن حمراني لودي عن حمرانه لأن هو ما بنيوه بنوعنا الصفر بنوعنا صفيش هسي ولاذي معن حمرانه أن عثمان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 ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبتين ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضأ نحو وضوء هذا، والحديث متفق عليه. هذا فالموضوع. شكراً للجستة. يقولوا أنا إيران عثمان الله يخولكني رن زوربي أحدي تكاني مش نش عثمان إن شاء الله. اثنين تدمج بين صديق بني إيران أحدي تكاني زوربي أحدي زيفان. والله يعني فلان فلا كان معروف فلان فلان ان وشي. عثمان دعا دعا طبعا الماضي يعني طلب يعني كاوي لا وغو وغو لغو فكيا وغو عايز أزديك يا وغو تزديك يا لذا طلب ال طلب ال وغو يعني كاوي عايز أزديك لذا ب وغو إن وغو بفتح الواو اسم للماء ما هو كلام الواو الذي يتوضأ به اما بالضم اسم للفعل اسم الفعل هو اسم فعل هي على على أو لا, لا أو كفك أو دو كف, يعني دو كف يعني. والكف هو الراحة مع الأصابع أو زي ما أو, كف أو أصابع. راحة هو والراحه مع الاصابع مؤنث اسم مؤنث جمعه كفوف جمع كفوف يعني جمع مذكر جمع واكف بعد مفصل براعي قبليه اكف اكف يعني أو زم يفصل, زم يفصل زم أن الإنسان يكف بيع عن نفسه. بمشت في قدرة قبل قبل ده يفعل خود تخي. يكشف كل ده نسي كف. تمام ما با يعني ان يجعل الماء في فمه هذا لدي وركه لو ترجمت كان استنساخ معناه استنثار معناه استنساخ اعضاء الوجه استنثار اعضاء الانواء او الرينهه لو كان صيبه هو امام البخاري خلصت يا لك أنا ما ما لا أقولي زيجاشيتي الشباب يقولي سدي أقف أعود أدور كلنا لو <تكلم> كنا <تكلم> ما كنا نأخذنا نقول كان لو مضمضة أولو دموك أن يجعل الماء في فنه للوزبك وكمال وأن يديره في في فمه وكمال في فنه ثم أو يبلعه ما في غرفية في غرفة أولا دي ولك وكذلك وكذلك المساهم داخل وكذلك المساهم داخل ثم أنه لي إنسان يقرأ ماما ما وقع أصل واحد سنة أو دي وديه كاتب على أول أول أولي دونه ما نقدر نعطيه دكتور دكتور أو أو لا أو لا يعني يعني شيء وهم بيقول بي بي أقوله أو يبلغهم نعم كذا كذا شغله شغله كذا شغله ده رمضان نبيته لا ده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 لازم ينام قبل هو شفاف انتشيو نيشان دوشيو يديك ثم او وجه زمء الوجه وهو ما احصل الى مواجه وجه يجيك المقابل اي مقابل او ايش قال وجنيه؟ قال وجنيه لا تصول وجنيه حاول ان ترجع له وجنيه حديثك ما, ال... ما, وندا. ما وندا الأذنان من الراس هي شغبهه لما كانت لو اجاد بينك كذب لو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 قوم يا اخي يا ابو المقابل اويل لقب حد يعني يعني حد يعني شنو يعني هي. حدود يعني هي. حدود حدود حده, حده. أو ولكنهم ولا يجب ان يكونوا يجب ان يكونوا ما ان يكونوا يجب ان يكونوا يجب ان يكونوا يجب ان يكونوا يجب ان يكونوا يجب تعريف طبعين. وحدو يعني في تش... تشعر الرأسي الشعر الرأسي المرتاد من ناب الشعر هذا تمشي أو مناب تمشي مناب الشعر ها. ها. ها. إلى اللحية اللحية ومن الاذن ومن الاذن ارواه فان يكون لو جريء جريء لكنه لو جريء جريء جدا لكنه يكون لو جريء جدا لا من يخرج لوناس لو كبير خم الله عليه صلى الله عليه وسلم لو حديثي لو آمن الديل مثلا خالف اليهود خالف اليهود بني. مثلا نفعل هذا ما في اليهود في كذا مثلا خالق موجود يعني مخالفين, مخالفين يعني كل هذا جسم فانا لو بين صار لي هم عرف يعني كل من قبلاني لغوي دائما لغوي معنا ولكن يقول لك ان كي لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان حيث لك يجري تكون حد في تكون لو حد تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون قال الرجل يجوني يقول لي يجوني يقول لي يقول لي يقول لي يقول لي يقول لي يقول لي يقول لي يقول لي يقول لي يقول لي يقال استنشق الماء يستنشق يقول لي يقول استنشاق. يقول لي يقول لي يقول لي يقول لي وجذب جذ... لينزل ما فيه ير قالوا لو دوست كفارتي انا مش عارفه كنت بيقولوا هو بيقولوا لو تسوي دعاء لينزل ما فيه وين يوجد طابشيتين بل استنشاق هذا الاستنشاق بيدل على جذب الماء لو, أنا لو أنا إسلام او يجب أن ينشعب يقال نظر الشيء ينذر نظراً إذا كذلك ساعة يجب أن يحكم في الساعة يجب نثر بردونا نظر الرما متفرقة يجب أن أعرف أشياء المتفرقة هي المتفرقة هي ومنه الإخراج ما في الانف ويشتيا إذن أنا دلي قويلنا ولوثا من وغيره بالماء قويلنا ولوثا نسلوه ما فيها وإخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق فهو بدو الاستنثار ان أنا دلي أعوكي لنا وجود إستنشاق وأعوكي لدود يستنشق واستنثر دائما تقول قال ابن قتيبه وغيره وغيره الاستنشاق والاستنثار واحد هذا يرج جن يشط ابن قزيه بذلك وقال الكلماني إن هذا الحديث دليل على قول من قالوا لا دليل له او كما يقول الاستنثار هو غير الاستنشاق هو الصوابه لأن لو أحد أو أحد يزبل غير... غير... هو كان يقولي جان الاستنشاق هي سكر الاستنشاق يعني ما هو هو الصواب أوش هو هو إدخال الماء داخل الأنف إستنشاب بإذننا أخصنا أو أو بخير نوع الوسط بل إخراج الماء منه مريناني آوكي إلى إذا قال النعاة إلى من حرف جبيلة يأتي لانتهاء الغاية الزمانية والمكانية